بسم الله الرحمن الرحيم عبت وتولى أن جاءه الأعمار وما يجريك لعله يزكى أو يذكر فسنفعه الذكرى أما من افتغنا فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءت يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذفرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مضطوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام دررة قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء صلقه من نطفة من صلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقدره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره كل يوم للإنسان إلى قامه أن صدنا لا صدى ثم شطنا الأرض شطنا بسنا فيها حبة وعينا دلو وقضبا وزيونا ونخلنا وَحَادِثَ الْغُلْبِ وَكَاشِهَتُهُ وَأَبَا نَتَاعَ النَّاسِ وَلِأَنَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفْصِلُ النَّصْرُ الْأَخِيرُ وَأُمُّهُ وَأَبِي وَشَاهِدٍ لَهُ وَدَلِيلِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُ يَوْمَئِذٍ شَأْنُهُ يغْنِهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَضَبٌ رَّسَتْهَا قَتَرَةٌ أولئك هم الكفرة التجرة